قال باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء ذكر هنا حديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه او وضع خاتمه أي نزعه فلم يدخل, لم يدخل به ثم ذكر أيضا حديثا لانس أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ورق أي من فضة ثم طرحه أو ثم ألقاه كلا الاسندين ضعيفين ففيهم ابن جريج وابن جريج هو عبد الملك ابن جريج المكي وهو مدلس واضح والنبي عليه الصلاة والسلام هل اتخذ خاتما أم لا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم طرح خاتما من زهب طرح خاتما خاتما من زهب وعنده أبي داوود والترمذي وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس خاتما من زهب فأخذه من يديه ثم طرح فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار إذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى عن لبسه عن لبس الذهب عموما وابن رجب الحنبلي له كتاب اسمه الخواتم ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم له كتاب اسمه الخواتم بين فيه هذه المسألة وأحكامها فأولا حكم الذهب لعدل نذكر هذا مختصرا في أحكام الخواتم أولا لبس الخاتم الذهب أو الدبلد الذهب فإنه محرم بالإجماع فإن النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أنه أنسك بالذهب والحرير وقال هذاني حرام على ذكور أمتي حل لإناسها إذا هذا حرام الذهب والحرير ده حرام على قال على الذكور ما قال على الرجال وإنما الذكور يشمل الصغار والكبار وهذا يبين لك أن الطفل الرضيع الذي هو ذكر ما يصح أن يهدى إليه خاتم من من ذهب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها إذن يجوز هذا للنساء فهذا بالنسبة للخاتم الخاتم الذهب واضح اتنين الخاتم الحديد هل يجوز لبسه اختلف اهل العلم فيه على قولين فمنهم من جوزه فقال يجوز ومن قال يجوز كما في الحديث للحديث الذي رواه الامام مسلم من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءت جاء اليه رجل فقال يا رسول الله زوجني فلان فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فالتمس بشيء يعني هات اي حاجة اعطيها مهر صداق يعني فقال ليس معي شيء يا رسول الله ليس معي الا ازاري قال اذا اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك تدي ازاري فالنبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديد فذهب فالتمس فلم يجي فقال النبي عليه والسلام هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم قال اذهب زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية اذهب فعلمها ما معك من القرآن نفهم الكلام كده؟ إذن هنا قال التمس ولو ايه؟ خاتم من حديد لكن هنا في حكمين التنس ولو خاتم من حديد دل مين له هي الرجل واضح الكلام ومنهم من حرمه واحتج بحديث عند الإمام الترمذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس خاتم الحديد مفهوم إذا ممكن الجمع بينهم ممكن أن هذا الخاتم إذا كان ليس من ذهب أو من فضة ورق فيكون من دون ذلك إذا هذا لمن للنساء. أما النهي إنما هو للرجال ثالثا الخاتم الفضة هل يجوز لأحد أن يلبس خاتم من فضة فمنهم من قال نعم فإن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق يعني لبس خاتم من ورق وكل الروايات التي فيها الخاتم مكتوب عليه من تحت الفوق محمد رسول الله لا يصح فيها رواية لا يصح فيها، لا يصح فيها رواية. تمشي جماعة الخوارج وبتوع القاعدة والناس دول بيعملوا الخاتم وعليهم إيه؟ محمد رسول. لا يصح فيها رواية أصلاً يعني. من يقول بأن الخاتم كان محمد رسول الله أو بالعرض محمد لا يصح في هذه الروايات شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس خاتما، وإنما قيل له يا رسول الله وهذا في صحيح مسلم. قيل له يا رسول الله إن الملوك لما أراد النبي عليه الصلاة أن يرسل الملوك بيبلغهم من قالوا إن الملوك لا يقبلون الرسالة إلا إذا كان الكتاب إلا إذا كان مختوما عليه ختم مفهوم هذا الكلام فأي شيء كان هذا الختم لكن هذه الروايات التي فيها كما ذكرت لك هذه الروايات غير صحيحه لكن إلا إذا كان إيه مختوما مفهوم طيب فاتخذ النبي عليه الصلاه والسلام خاتما يبقى النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ الختم ليه لعل لختم الكتاب مفهوم يبقى اتخذ زمان الخادم ليه لختم الكتاب فلما مات النبي عليه الصلاه والسلام هذا صحيح البخاري وعند مسلم واحمد لما مات اتخذه ابو بكر فلما مات ابو بكر اتخذه عمر فلما مات عمر اتخذه عثمان فسقط من عثمان في بئره فاستأجر عثمان أن ينزح البئر كله عشان يجيب لإيه؟ الخاتم فما وجد قال ابن حجر معلقا ولعل هذا أن بضياع الخاتم يكون منه موتا لعثمان لأن خاتم لإيه؟ يعني هذا تأويل منه لكن الشاهد من هذا الخاتم ضعفهم ضعف في عنده من عثمان رضي الله عنه مفهوم الكلام كده؟ إذا الشاهد أن اتخذ الخاتم لي لهذه العلم مفهوم ولم تتخذه لمجرد لمجرد اللبس مفهوم أما مسألة عند النساء فهذا أمور النساء يعفى يعفى فيها مفهوم لذلك كل من يقول بيحتجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم إنما لبسه لي لبسه لهذه لهذه العلم فضلا عن لبس الذهب الدبله الذهب الخاتم الذهب مفهوم ده يعني المسلم ايه معنى ان يقول محمد الرسول الله معنى انه الشخص الوحيد الذي امرنا ان نتبعه في كل كلمه بيقولها في كل فعل ينفعه حتى لو كل شيء من العبادات تركها المقصود أن نتبعه في هذا حرم ان الرجل يلبس ذهب إذن خلاص أنا, أنا مسلم سمعت النبي عليه الصلاة بيقول هذا حرم خلاص انتهت هذه المسألة بمجرد أن ينهى النبي عليه الصلاة عن لبس الذهب للرجال خلاص انتهت المسألة ما يأتي إنسان بقى يقول أنا ما ينفعش أخلع دبلة ذهب ليه لأن لو خلعتها ده نذير شر ايه بقى النذير الشر ده اصل معنى ان نخلع اخلع الدبله دي معنى كده ان ده شؤم ان ممكن كده الجوازه تبوظ ولا الخطبه تبوظ ولا الكلام ده مفهوم ده حرام ده حرام معنى كده انك بتعتقد ان الدبله دي هي السبب في ايه في الرباط في الرباط بينكم لا هذا حرام مفهوم الكلام طيب ممكن إن شاء الله نكمل بعد ذلك ونكمل بعد صلاه العشاء بإذن الله تعالى جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته